البادية والحرب كان قطيبة بن مسلم قائدا من نوابغ القادة المعدودين الذين أنجبتهم الأمة العربية في صدر الإسلام وكان يلي خرسان لملوك الدولة الأموية فخرجت بها خارجة اهمته فقيل له ما يهمك منهم وجه إليهم وكيع بن أبي مسعود فإنه يكفيكهم فأبى وقال لا إن وكيعا رجل به كبر يحتقر أعداءه ومن كان هكذا قلت مبالاته بعدوه فلم يحترس منه فيجد عدوه منه غره وهذه كلمة من كلمات القائد العربي تنبئ عن كثير، تنبئ عن ملكة القيادة فيه، وتنبئ عن ملكة السيادة في الأمة التي نشأ منها، واستطاعت بها أن تسوس الأمم في الحرب والسلم، سياسة للنجاح وللبقاء، فالحق أن شروط القيادة على وفرتها وعظم التباعة فيها جميعا، ليس يوجد بينها ما هو ألزم للقائد من القدرة على سبر قوته، وسبر قوة خصمه وكل ما عدا ذلك فإنما هو ترتيب لما يصنعه بقوته وما يتوقع من القوة التي ينازلها أن تصنعه أو هو تنظيم للأهبة والحيطة بين الفريقين في المكان الذي يتلاقيان فيه وقد كانت لهزيمة الدول أمام العرب أسباب كثيرة منها ضعف العقيدة واختلال النظام ونقص القيادة وانحلال الترف وتفرق الاراء ولكن البلاء الاكبر انما حاق بتلك الدول من افة الغرور الباطل والاستخفاف بالخصم المقاتل فانتصر العرب لانهم ظنوهم لا ينتصرون ولا يعتزمون الانتصار وكان الاستخفاف والاهمال شرا على تلك الدول المتصلفة من الاستهوال والفزع بل كان الاستخفاف والإهمال سببا لانقلابهم آخر الأمر إلى استهوال يخذل المفاصل وفزع يفت في الأعضاء فاجتمعت عليهم البليتان من سوء التقدير ولم تنفعهم قلة المبالاه بالعدو ولا فرط المبالاه به بعد الاوان كانت دولة الفرس لا تنظر إلى البادية العربية إلا نظرة السيد المبجل إلى الغوغاء المهازيل الذين يحتاجون إما إلى العطاء وإما إلى التأديب وبلغ من طغيان كسرى حين جاءته الدعوة المحمدية انبعث الى إلى النبي العربي بشرذمة من الجند تأتيه به في الأصفاد وبلغ من طغيان جنده عامه وخاصه أنهم كانوا ينفون أن يقرنهم أحد بالعرب في معرض من المعارض أو غرض من الأغراض ولو للحيلة والمكيدة فاتفق في بعض وقاعات العراق أن زعيما عربيا من جيرة الفرس أقبل على القائد الفارسي مهران بن بهرام ليمده بأبناء قبيلته ويعينه على خالد بن الوليد وجنده فقال له إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا وخالدا فجراه القائد الفارسي مجاملة وخدعة ليستخلص منه أقصى العون والنجدة وقال له صدقت العمري لأنتم أعلم بقتال العرب وأنتم مثلنا في قتال العجم فغضب أتباعه لمجاملته هؤلاء القوم الذين يعينوهم ويقاتلون في صفوفهم وسألوه كيف تقول ما قلت لهذا الكلب فلم يهدأ عنه حتى اعتذر لهم بأنه يخدع القوم ويغرر بهم وقال لهم دعوني فاني لم أرد إلا ما هو خير لكم وشر لهم، فإن كانت لهم على خالد فهي لكم، وإن كانت الأخرى لم يبلغوكم أي المسلمون حتى يهنوا فنقاتلهم ونحن أقوياء وهم مضعفون، وسخفوا في طلائع وقعة أليس فلم يحفلوا بجيش خالد الزاحف إليهم وتنادوا إلى طعامهم الذي هيؤوه ولم يكلفوا أنفسهم قبل ذلك مشقه استطلاع الطريق ليأمنوا البغتة قبل تهيئة الطعام أما الروم فكان لهم غرور كهذا الغرور في مواجهة البادية العربية وكان قصارى ما حذروه في أول الأمر أن يغير العرب على تخومهم لينهبوا ويسلبوا ثم يثروا بسلبهم إلى الصحراء فإن اوغلوا في بلاد الدول الرومانية فهم مأخوذون بالهبات والوعود أو مأخوذون بالكثرة المستعدة لا يقوم لها جند قليل يوشك أن يتجرد من السلاح بالقياس إليهم فلما جد الجد وعرفت الدولة الرومانية من تقاتل من أولئك الجند العزل على زعمها إذا هي تنقلب من الغفلة الشديدة إلى الفزع الشديد ويبدو لنا أن المؤرخين المحدثين لم يبرأوا كل البراء من هذا الخطأ القديم فما يزال الأكثرون منهم يستعظمون على العرب أن يغلبوا الفرس وأن الروم ويحسبون هذه الغلبة شيئا قد حصل وكان ينبغي الا يحصل لولا أنها فلتة لا يقاس عليها ومصادفة لا تقبل التكرار وبعضهم يلتمس العلة فيقول إنما هي وهن الدولتين ومصابهما بالخور والانحلال أو يلتمس العلة فيقول إنها عقيدة المسلمين القوية وافتقار الفرس والروم إلى مثل هذه العقيدة وكل أولئك تعليل ناقص من كل نواحيه فالمصادفة لا محل لها في حوادث الوجود ولا تطرد في قتال بعد قتال من جوف الصحراء إلى عمران العراق والشام ومصر ومشارق الأرض ومغاربها بين إفريقيا والصين وانحلال دولة من الدول قد يفنيها ويعجزها عن النصر ولكنه لا يقيم دولة أخرى لم تتجمع لها أسباب النهوض والتمكين والعقيدة قوة لا غنى عنها بقوة أخرى لمن يفقدها ولكنها هي وحدها لا تغني عن الخبرة والاستعداد ولا تفسر لنا اختلاف النجاح باختلاف الخطط والقواد وقد كان المسلمون على عقيدتهم الراسخة يوم لقائهم هوازن وشيعتها بوادي حنين فأوشكوا أن ينهزموا لاعتدادهم بكثرتهم وقلة مبالاتهم بعدوهم وأوشكت عقبة الاستخفاف هنا أن تصيلوا المسلمين كما أصابت الفرس والروم وفي ذلك يقول القرآن الكريم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فمهما يهرب هؤلاء المؤرخون من الحقيقة، فلا محص لهم من الرجوع إليها لفهم الغلبة الإسلامية أو فهم الهزيمة الفارسية والرومانية. وهذه الحقيقة هي أن المسلمين كانوا أيضا أخبر بالفنون العسكرية من أهل فارس والروم، وكانوا أقدر على تنفيذ الخطط العسكرية التي تنفعهم من قواد تينكا الدولتين، وأن البادية العربية سواء في عصور الجاهلية، او صدر الاسلام لم تكن من الجهل بفن الحرب بتلك الحاله التي توهمها المؤرخون الاوروبيون بل معظم المؤرخين عامه ولا نحاشي منهم العرب والمسلمين فالصورة الشائعة في خيال أكثر القارئين عن البادية أن حروب الصحراء لم تكن إلا مشاجرات بالسيوف والرماح أو بالقسي والمقاليع لا ترجع إلى نظام ولا تنهج على خطة ولا يخلص منها فن يتعلمه المتعلم ويتلقاه اللاحق عن السابق وقوام أمرها شراذم من الصطات والمغيرين سرعان ما تقبل حتى تدبر وقصار ما تعرف من أساليب القتال أن تفر بعد الكر وأن تكر بعد الفرار وهذه صورة مضللة لمن يسترشد بها في اختبار قدرة البادية على الحروب الكبيرة والمناوشات الصغيرة فمن الخطأ اولا أن تستخف بالرياضه التي يراد عليها الجيل بعد الجيل حيث تتعاقب الأجيال على أمثال هذه المناوشات أو على ما نسميه اليوم حرب العصابات حتى لو صح أنها كانت هي كل ما يعرفه أهل الصحراء من فنون القتال فالذي لا ريب فيه أن الصحراء قد تعاقبت فيها الأجيال على حروب العصابات التي تشترك فيها القبائل ابدا بين عادية ومعدو عليها وأن البدوي قد عاش زمنا كما جاء في التوراة يده على كل إنسان ويد كل إنسان عليه فحصل من ذلك على ملكة مطبوعة يصح أن تسمى حاسة الحرب أو أهبة الميدان الخالد التي لا تفارقه في ليل ولا نهار فلا يزال حياته في حيطة المدافع واستعداد المهاجم ويقظه القلب للنضال الذي يتعرض له بين مضطر مغتصب أو طائع مختار وهذه ملكة لا تحصل لأبناء المدن الذين يندبون للقتال بين آونة وأخرى ويتدربون عليه كأنه عمل يؤدى في مكان العمل ثم يطرح عن العاتق في سائر الأوقات ومن الرياضة التي يراد عليها الجيل بعد الجيل حيث تتعاقب حروب العصابات أنهم يتعودون الصبر على الفرار ويملكون الجأش عند الادبار لأن الفرار عندهم حركتهم من الحركات المألوفة في كل وقعه يخوضون غمارها وليست هزيمة تطيش باللب وتخلع الفؤاد وتوقع في روع صاحبها أنه ضيع الأمل ولم يبق له من أطوار القتال غير التسليم فهو في حالة صالحة لاستئناف القتال إن أقبل وإن أدبر وسواء طمع في النصر أو لا ذب وكانه وكأنه يتأخر ليتقدم في حينها أو بعد حين ويتحول إلى الوراء كما يتحول إلى الشمال أو اليمين طوعا لأمر مقصود وجريا في عنان ممدود ومن هنا تيسر لقواد العرب في الغزوات الكبيرة ان يلموا شمل الجيش المنهزم في سويعات معدودات وان يتداركوا الخذلان من حيث يعصر على الجيوش المنظمه ان تتداركه قبل زمن طويل ولن تخلو العصابات المغيره مع طول الميران من علم باصول الاستطلاع والمباغته والتبييت والمخاتله وحسبان الحساب للرجعه والافلات وهي على بساطتها اصول لا ندحت عنها في اكبر الميادين واصغرها على السواء هذا ان صح ان حروب العصابات هي كل ما حذقه عرب الباديه من فنون القتال في تاريخهم القديم وذلك غير صحيح فالعرب قد عرفوا في حروبهم التي وقعت بينهم تسيير الجيوش بعشرات الألوف على اختلاف الأسلحة والأقسام وقيل إن جيش الغساسنة الذي حارب المنذر بن ماء السماء لم يكن يقل عن أربعين ألفا بين راجل وفارس وكان في الجيش معا راكبو الخيل وراكبو الإبل وحاملو السيوف وحاملو الرماح والضاربون بالسهام والنبال والضاربون بالحراب والحراب الحجارة. ولقد كان الغساسنة والمناذرة أصحاب ملك قائم لا يعسر عليهم تسير هذه الالوف المؤلفة إلى الميادين القريبة ولكن القبائل التي لم تكن على شيء من هذا الملك كانت تسوق الالوف للقاء أمثالها وتستعد لها بالجيوش التي تساوي في عددها بعض جيوش القتال في عصرنا الحديث فاستعدت مذحج لقتال تميم يوم الكلاب الثاني بثمانية آلاف وجرى بين الفريقين من حيل الاستطلاع والمراوغة والهجوم والمطاردة ما هو محتوى لكل عناصر الكفاح الأولى في كل زمان على أن الباديه لم يفتها قط علم الحرب كما علمته دول الحضارة في عصور الجاهلية العربية فكانت غسان على مقربة من الروم تدخل معهم في الفرق المتطوعة على حالي الدفاع والهجوم وكانت ملوك الحيرة على مقربة من الفرس يخدمهم احيانا كتيبان من الجيش الفارسي، هما الشهباء والدوسر أو الدوشير، بمعنى الأسدين شعار الدولة الفارسية، وكان جند الشهباء من أبناء فارس وجند الدوسر من أبناء القبائل العربية، وليس يحتاج العربي إلى أكثر من هذه المقاربة وهذه القدوة لالتقاط الفنون التي يحتاج إليها في تعبئة الجيوش وللفتنة إلى المخاوف التي يتقيها في مواجهة التعبئة النظامية من جانب دول الحضارة. وقد تبين هذا فعلا في وقعة ذقار التي تغلب فيها العرب على الدولة الفارسية، فان العرب كانوا في تلك الوقعه ابرع قياده واخبر بفنون الزحف والتعبئه من قاده الجيوش النظاميه فلم يغفلوا قط عن حيطه واجبه او حيله نافعه قبل اشتباكهم بالجيوش الفارسيه بعثوا الطلائع وبثوا العيون وقسموا جموعهم الى ميمنه تولاها بنو عجل وميسره تولاها بنو شيبان وقلب تولته بطون من بكر عليهم رئيسهم القدير هان ابن مسعود وانفذوا الى قبائل العرب الذين في جيش الفرس رسلا يثيرون نخوتهم ويغرونهم بالتخلي عن اصحابهم حين يجد الجد ويلتحم الجيشان فوافقتهم اياد وبرت بوعدها فولت من الميدان في احرج الاوقات ولما اصبح يوم الوقعة الحاسمة اقبل الفرس ومعهم الافيال والفرق المدرعة فلم يرع قادة العرب ما شاهدوا من ذلك الجيش الزاخر وتلك العدة الوافية بل تشاوروا في أمرهم وعقدوا بينهم ما يشبه مجلس الحرب في اصطلاح هذه الأيام فقال ربيعة بن غزالة السكوني لا تستهدفوا لهذه الأعاجم فتهلككم بنشابها ولكن تكردسوا كراديس فإذا أقبلوا على كردوس شد الآخر وقال حنظلة بن ثعلبة إن النشاب الذي على يفرقكم. فإذا أرسلوه لم يخطئكم فعاجلوه اللقاء وابدأوا بالشدة وقال يزيد بن حمار أكمنوا لهم كمينا ففعلوا وأكمنوه في موضع يقال له الخبا وأوصوه أن يظهر حين يشتد القتال بين العسكرين وتفر قبيلة اياد من صفوف الاعاجم فيكون فرار أنصارهم وإقبال المدد إلى خصومهم مع احتدام القتال ضربتين متداركتين لا يقوون بعدهما على الثبات ولم يغفلوا عن حمية الجند والفرسان يلهبونها للمجازفة بالحياة والأنفة من طلب النجاة وهو ما نسميه اليوم بالروح المعنوية فعمد حنظلة بن ثعلبه إلى وضين راحلة امرأته أي حزامها فقطعه وتتبع رواحل النساء فقطع وضنها جميعا فسقطت على الارض وصاح بقومه ليقاتل كل رجل منكم عن حليلته وراح السيافون يقطعون أقبيتهم من مناكبها لتخف ايديهم لضرب السيوف وتسابق الخطباء والشعراء في التذمير والتحريض فذهبوا جميعا يرددون قول قائلهم المنيه ولا الدنيه واستقبال الموت خير من استدباره وتبارز بعض الفرسان من العسكرين ثم التحم الفريقان وحمي الوطيس وظهر الكمين في أوانه وولت إياد فتتبعها فريق ممن كسرت قلوبهم هذه الصدمة التي فوجئوا بها على غير انتظار وأطبق الكمين على قلب الجيش ومعه كوكب الجيش العربي كله فحقت الهزيمة العاجلة على أقوى الجيشين وكتب النصر لأولى الفريقين به في ميزان الفن العسكري الذي يشمل جميع المرجحات ما عدا المرجح المادي دون غيره وهو العدد والسلاح اذ الحقيقه ان غلبه العرب في يوم ذي قار انما كانت غلبه لليقظه على الغفله وللكفايه على العجز وللخفه على الفخامه وللفن الحربي الصحيح على النظم التقليديه التي لا تصرف فيها وللعزه المشكوره على الكبرياء المزعومه وكان العرب خلقاء ينتصر بكل وسيله من وسائل النصر في الحروب القديمه والحروب الحديثه إلا تفوق الفرس في بعض العدد التي لم ينفعهم تفوقهم فيها عند التحام الصفوف وليس في وسع عالم من علماء الحرب في زماننا هذا أن يأخذ عليهم خللا في خطتهم لم يلتفتوا إليه أو يحصي عليهم وجها من وجوه التدبير قصروا فيه لأن وجوه التدبير كلها فضول بعد أن تستقيم للقاتل اولا أهبة الاستطلاع ثانيا رسم الخطة ثالثا تنظيم الجيش في مواقفه رابعا تنظيم الجيش في حركاته خامسا إذكاء العزيمة في نفوسه سادسا إضعاف العزيمة في نفوس خصمه وهذه كلها هي صفوة لباب الحرب في العصر الحاضر وفي العصور الغابرة وهي في جميع العصور إلى آخر الزمان يبدو لنا أن مزية الفرس والروم في أنواع الأسلحة والعدد كانت مزية مبالغا فيها على الأقل في ميادين الاشتباك والالتحام إذا صح أن لها الرجحان في مواقف الحصار ومواقف الحرب من بعيد لأننا عرفنا من أخبار الحروب الماضية أن بعض الفرسان البواسل كانوا يترجلون ليحكموا الضرب والحركة وكانوا يخلعون عنهم شكتهم تبرما بها وتخففا من ثقلها، ولا سيما في أيام القيض أو في المواضع الوعرة التي تصعب فيها حركة المدرعين في الشكه السابقة. وكان بعض الضباط من النبلاء يستصحبون خدما لهم ليحملوا لهم شكتهم إلى حين الحاجة إليها. وجاء في كتاب فيشتيوس انجل الحرب عند الرومان الأقدمين أن الجنود كانوا يضيقون ذرعا بالدروع المعدنية ويستثقلونها ويودون لو يطرحونها ويتاح لهم العمل بغيرها، ولم تكن لهم حاجة بها إلا حين يرادون على الاقتراب من مواقع السهام والنبال والحراب الطويلة لأداء عمل من الأعمال وعندنا أن العرب قد كسبوا الطريقتين معا بنشأتهم في البادية واقترابهم من دول الحضارة ونعني بهما طريقة العصابات وطريقة الجيوش في إدارة الحروب فقد برعوا في حرب العصابات بالمران الطويل ثم اقتبسوا ما لزمهم أن يقتبسوه من فنون الحرب عند الدول الكبرى على أيامهم، فلم يخسروا بذلك إحدى الطريقتين، بل جمعوا بينهما واستفادوا بما تفيده كل منهما في موضعها، فأضافوا سرعة العمل في طريقة العصابات إلى أحكام التنظيم في طريقة الجيوش، وكانوا يقاتلون بفنين متساندين يأخذون منهما ما يأخذون ويدعون منهما ما يدعون حيث كان الفرس أو الروم يتقيدون بفن واحد على التراث المحفوظ الذي لا يحسنون التجديد فيه ومن المحقق أن قبائل العرب التي أقامت في الحواضر كانت على الزمن تتلقى النصيب الأوفى من كلتا الطريقتين إما بالقدوة والتلقين أو بالتعليم المقصود ولا سيما قبائل قريش التي كانت تقيم في عاصمة العواصم العربية من الوجهة الأدبية والثقافية وكانت تجمع كل ما تفرق بين أبناء الجزيرة من المزايا والمعارف والصفات لأنها أخذت نفسها بآداب الرئاسة المدنية والبدوية التي يدين بها جميع هؤلاء. فالتاريخ الصادق يتقاضان أن نعرف هذه الحقيقة لنعرف موقع العدل والإنصاف من حكم الزمن بين الأمم الكبيرة التي تنازعت السيادة بعد ظهور النهضة العربية فالنهضة العربية لم يكتب لها النصر لأن الفرس والروم كانوا يستحقون الهزيمة وكفاء، بل هي قد انتصرت لأنها كانت تستحق النصر بأسبابه التي لا مصادفة فيها ولا محابات، ولا محل لها لفلتة نادرة لا تقبل التكرار، وإنما كانت أسباب النصر عند العرب ناقصة فتمت في أوانها، في فغلبوا بوسائل الغلبة جميعها كانوا متفرقين بغير باعث إلى الوحدة والنهوض فجاءتهم الدعوة الإسلامية تجمع شتاتهم وتبعث كرامتهم وتنطلق بهم في سبيلهم فتم لهم ما نقص وتهيأت لهم ذرائع النصر في شرعة الأرض والسماء وعلم النبي عليه السلام بيوم ذقار وهو يدعو العرب إلى دين التوحيد فرأى فيه بوادر نصر العرب على العجم وأيقن أن انه يوم تتلوه ايام وانه مسمع بدعوته الامم جميعا عما قريب